دي في ويتحر الصدق دي الله أعلم زول يكون صادق ويتحر يعني الصدق ده يجري في دمه حتى يكتب عند الله صديقة ولا, ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب في ناس كذابين وجنهم كذب يتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والكذب يهدي إلى الفجور أي زول بكذب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 ما عدم الأمانة ما كذب أنت قال شنو ما لي حجات الناس وبغتس الذمة دمان كذب نفسه وأي زو الصادق بتلقاه أمين تتلازم هذه الصفات جاء نسوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا عنده فدعهن للطعام هو يعلم أنهن جائعات فقلنا لا نريده هم دايرات قال لا تجمعن جوعا وكذبا يعني حصل الزوء قال لك فطرت طبعا السؤال شيء نعرفه شيء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 والله ما قال الا حق وما خرج من فيه الشريفه الطاهره الا صدقه صادق يعني عبد الله ابن عمرو ابن كان يكتب اي شيء يقوله رسول في ناس قالوا لي يا اخي اسمع ان رسول الله تحدث في, في في الغضب والرضا مره تكون زعلان مره يكون يعني غضبان انت تكتب اي حاجه مره يضحك يمازح فلما اخبروه قال اكتب فوالذي نفس بيده ما خرج منه إلا حق وأشار إلى فيه الطاهرة الشريفة خامسًا صدق المواقف صادق في مواقفه كيف مواقفه خروجه من مكة سماه القرآن مخرجة صدق ودخوله المدينة كان مدخل صدق ولذلك يعني جاء أنه يعني طلب من الله عز وجل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 صلى الله عليه وسلم كان قد أهدر دم عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح رضي الله عنه لأنه كان مسلما وارتد فامر النبي بقتله وهو أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة فجاء به عثمان ودخل به في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس هو جالس ليقبل توبته والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مسافة طويلة يطاطئ رأسه ودنق الرأسه وكحيد بعد فترة قبل توبته والحمد لله حسن اسلام عبد الله بن سعد بن صرح ومات في صلاه الفجر ساجدا لله فبعد ما انتهوا مضوا قالوا يا رسول الله أطلت قال اردت ان يقوم احد منكم فيقتله قال هل اشرت الينا بعينك كنت تعملنا اشاره بتحت تحت نقوم نقتله قال ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين نحن نود ان نكون من خلال هذه الحلقات امتدادا لنبينا صلى الله عليه وسلم ما كان نبيكم الا صادقا اين صدق الاقوال اين صدق المواقف تجاه الدين نصره وصلابه وقوه وانتماء اين حبنا الصادق لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع ما احوجنا بان نعيش الصدق واقعا عمليا ملموسا في اسواقنا